فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنمو من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأوطف كأنما قتل الناس جميعا.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 سارقة فقطع أيديهما جزاء جزاء بما كسبانك لم من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن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 سماعون للكذب أكالون للسحك فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرط عنهم وإن تعرط عنهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعنك بعد ذلك وما أداءك بالمؤمنين إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا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 فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهِ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى بِنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا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 بِكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِينٌ عَلَيْهِ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لَكُلٍّ جَعَلَ لَكُمْ شِرْعَتَهُ وَمِنْهَا جاء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 ان حزب الله هم الغالبون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا و لعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اوليا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 قل هالأنبئكم بشر من ذلك مذوبة عند الله بل عانوه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطغوت أولى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 كيف يشاء، ولا يزيدا كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفر، وألقينا بينهم العداوة والبذاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدو نارا للحرب أطفأها الله. أسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنسان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 وَلَا يَزِيدَنَّكَ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى مَن آمَنَ بِاللَّهِ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَال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 ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم لا الذين كفروا منهم عذاب أليم أفناء توبون إلى الله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 قَوْمٍ قَد ضَلّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء